يوم يجمع الله الرسل فيقول ناذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى من مغي مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك في روح الخدس تكلم الناس في المهد وتهلى.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 وَإِذْ كَتَبَ فَنَّى لِإِسْرَائِيلَ عَنْ كُلِّ جِتَّةٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مائدة مِنَ السَّمَاءِ قالت اللهين كونتم مغنين قال نريد ان ناكل منها وتظمئ من قربنا ونعلمها قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل الآبان اي حشك نعاوه آياتا وقال ايو ثقالات كميدها سورة المائلة قال سبحانه اللي وزولي يوم يجمع الله الرسل واذكرنا من الله الحمد ذاتك أشاك حس يوم معلمتا يجمع الله الهه كل من ايوه الرسل بصفة ودمع الله سكانيا fa yaquru alaw hudha ya malahu jibtu halin ku jawabay umadi layrin dirin fay inda han markii aad u tagteen saafara subhanahu wa ta'ala dahaya rusufi kali aan bahe umadi iyo oo wa ذات كانين جريم حي يكو جوابهو يودو قدهن لا علم لنا إله دلبي نومه سغناين او ودا اينو جوابين علم ولي و يردتي يرد ستت اي هادل قاو ديهن و هوغيين و صلى الله عليه وسلم قال رسول والبق و هو داه يا امه ديري مثالي بي فلا وويدين marka sayyid wana baa yaannama soo gaartay inaga ay markaa markaa ta ku noqoreyn inaga rasuulkeena sallalahu alayhi wasallam ay amaratay inagu noqono wa ka rasuulka markaa fee wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shahada ala an-nas wa yakuna ar-rasuulu alaykum shahida marka halkan marka uu subhanahu wa ta'ala inoo إلهي سبحانه وتعالى يا ريكيل فسنيا نصف او اي سبقيا واسيد الصحابه ay haayano rasul ka sallallahu alayhi wa sallam markoo haysto wada haaj ka jiray oo sahabaanu wii dheu yirmaan in kanii waate bishani waate magaaladiini waate waxay ku مالن كويا قانانا ومالن قدنار ريو عيدها الحي سلاو ليهين وتادير الله ورسوله اعلم مركا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءي من قات سي او كلو وذكر حسن النبي لاين فهملو يوم مالن يجمع الله وقل من ايو فيقول الله ماذا جبتن رصفي او ضمان ummadii oo kullige tahay san sawal oo tay oo saylaay ka waramay cidda xaqalayso ruulba u leeyahay xaggaana ahra xaalad aad iyo aad u adag tahay oo qorrada la soo dhaweeyay oo liista dadku qayb حالة داعادو عذاكه إلهي وكوى الرأي قيامه إذا لمجروا أيها رب الصوشيسي قدها يا ماذا أجبتم قالوا حيث أن لا علم لنا إلهي وعلمي نوم السبناني وإنه يقول جواب العلم هو ملي إنك عدو أنت عدو علم الغيوب غيبيال كربا تعدص إلهي وفكها قرصوني وذكتبه الله هو رسوله وعلاه وذكر نبيهنا الخصّد أن إذ وقت قال الله في رأي مكوي رأي مكوي ياق صبنا مريم قيسه مريم إن كراءها وذكر صصص ص نعمة نعمة ذي عليك تشرأ على أن يالي وعلى وردة كيف قد بشرت شراء أن يالي إذ وقت جيم كن عليكم وردة لا من علي أي تك أن فورت يجي روح القدس في روح الطهيفيدو إلى يك هذا سبحانه وتعالى يقان روح القدس وأنه مخلوق النار لفعه هذا هو الحلوة بقيه و الجفليل لها روح القدس الله سبحانه وتعالى بأنبئيه سك... رسوشة كبيرة ملايكه رسوشة ملايكه إلهي كبيرة سوف تكره نبي كسيسة معلمه هانجل وزيو مركة روح القدس والجفل الله سبحانه وتعالى جفلل أي كتبه جيد هذا وقت يبن كون نعمية حصوصه هاي انتوكا مكتبه في روح القدس garab taaga ayay istaji si ku xoojiyo markay ay ka hor yimaadeen dadka dadka badan to kallimunaasa dadka ayaad la hadlay kelmaha di adiga oo yar wayo fadli hawo aro gurushilmaha yar ku jeesto oo ilmaha yar oo hadalki janaha ay dadka la hadlay oo ka markii ku dhashay sawta maryam aan u في الوقت اللي أياك وهم كن عملي فصاصة إذا أياك مثلاً وحول الناس ضطق أيا الله إذا في المهدي أني قاطب لهاير أو المهاير بقش الله وصل قراي الوسطة يقد يقوي وكارن أني قاطب لياره أيا ضطق الله هذا شيء ووإذا علمتك و في الوقت نعمي علمتك أن الكتاب نعوله وين من كفيه كتاب كون كبرى والحكمة سبن كبار علم الى سبحانه وتعالى روح بعد كتاب هي قالنا لكن وصل الى الدرن فهم وي. كتاب كتابك انت كنبره عندنا كنتامشيه وواحد قصده الاردن في دقيقه قالنا الكتاب في هو سوت والتوراه سبن وكتبتي وياه لوادن من كبار وايد وقتينا نكون عليه تخلقوا اذ أبوريسي من الطين دوا ولا حج هذا كهيئة طير وحش برد سدده حول شمبير أو كربات دواك السماء بيدني أنا كإذا كهيج أيه أنا سيل الضائع فتنفخه وتفو في فيها دوا غدي شمبير تأكل السميس فتكون الطير ويسقط دولا سمر طير شمبير بين مقنع سقط دولا سيد بيدني أنا كإذا يضمج والدانين يتشمبر نقصه و يضوشه الله سبحانه وتعالى وتبروك والبكسين الأكمهة والأبراث أكمه وكان كان مدلع أنت قل بأشيوك وحنون قال للدوين و خطر هو و كان يأذون كان يسوع يمدلع براث كان للدوين كان يسجن و ظلت بيدني محقك انت صدق بقصة مين يسيق بيدني قيدا كيف و وقت كيفا كون عميه تخرج الموتى وادنتهي ا سوساري تي بي دي نتو هوا وقبر غلئ وباباي ايلا داهي صاحب الرو الهه ايلانكي كوسوكا او كوسو نولو او سوخو سو ستاك مركز اسكي استاري ياو حتى وعرل شغان ان اادن او وارل لدري وا انتا تفيش ايي صاتص مسواقه وسكصت وصاي و هو صودا ويد كن نعني كففت ان عليي بني اسرائيل أنك وان شاعر ي يومك تمنيه كدلان كدلان ايا دعموداي كا قبطي والله سبحانه وتعالى وكفر اذ جيتهم وغورو markii an kaaciriyay oo gacantooday an qabtay id waqtigi jittum aad ulattibin bil مخلوق هود ايات كاس الله هي كساورن عاد او معجزه او اوو ويينت هي روح وا مرانته in bar la suray oo doobo laga sawiray oo iska duulay ruuxa barash ka qabo oo buksanay ruuxa indaraan ka soo la shub buksirey ayaa car waxa uu uun markad waxa la timid ayay ku beeriyay haddana kuugu dareenay doona inay ku dhilaan bo alayhi subhanahu wa ta'ala fa qalan lidina markad binyad qurtimad fa qalan lidina لأنه يحيى الله المسلمين معه إلا, موين مدين إلا ويوح ويوح سحر موين موين وعطب ونحن يسعر عليها كود من السلام علي سبحانه وتعالى إلا أنه يدرب بغانه إله إلا أنه يرسل ورميه بها اليوم وأنه يكون إما هذا ونحن يسعر عليها فروحا دورشي أنتو سويريها ونحن أسعر لنبرسكة وبكسيها عندها لعانتهي وحاوي وصحر عطبا لها الحقيقة من هذا كود من مركب فسوس الله في السير الله يا عيسى بن مريم وذكر نعمة نعمة إلى فسوس عليك بشر على آيات وعلى ورثة أديب ويراد ودين نعمة إلىه سبحانه وتعالى فسوس نعمة إلىه وحده ووله إن بلنبلق في سكتابه سوى الرسول كان له ويا الله ورسوله أن بيدي كورس أما ضلك الوله والنعمة إلى فسوس أضرب إله فجسني نعمي نعموي ووين أو لفرين كرين أو تربلا إله أبو أقانصني إله أبو كشبرني إله أبو الجعلاني إله أبو عبودي إله أبو هجنسمي ربي سبحانه وتعالى عصيانك سيكافئني لكن أضرب فجسني بقولي كن نعمي أو كأب وراء أديقان جريد أو كأب وراء إمتعس أو فبناصد هذا بقية لحن فبناض أو ووين إيران سب الجرد عراش كن wa ku soo dhigay وتعالى subhanahu wa ta'ala ma sha'iri in ku koofay adoon kanu ku kale waxa su kasiiyey intada naxayso ta maal buqooqo dalay ahna buqoodar urad buqoodar oo khayraat ka baxayna la koobiy karin ay ilaahay ku hada saaxunta ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hamdinayso oo ku shukriinayso aabaye saabi ta daday ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi قول كن نعمة علي وعلى والدة نحن وننعيك في الوقت جيّبا كن نعيم أيتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد والنعموي هذا يرعه شغل بشغل حلاش يا كهد ليه الله سبحانه وتعالى يا كبري للمال الجالن وقت بعفرت كاظلانه يا كهد كا... كا... كا... ليه حقه تجارسني عبد الله هذا قاينا ترى كبري الله سبحانه وتعالى في المهد يو كهد كهد جو روح مرط طليط يهود اه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 shambar wax la cideedaha ayu doobane ka dhagayaa suradaha way sawirad biidni aniga idan kayi ma waxa ta garad inta wax loo sawiray ilahay baa ku baray subhaanahu wa taa oo gartay way oo sida yeelku fa tanbahu sawirki doobada aha ee shambar taan ayad afuuf fiha doobada dhexe afuufaysa fa takunu tayran shambar baa iska ma والبكفين ألت مهئة والأبرسة كا انظهر قصر للشيء كان ضرسك قبل البكفين بيدين والدوين وإذ وقت هبا كون عيش تخرجي الممتع تذكر دمتع بقبورتك سهاري سو يا إسكالي وحا الله سبحانه وتعالى إله ما سبحانه وتعالى تخرجي شي أيض إله سبحانه وتعالى كون تسون في سببيني أرغي يا وإنت وإن تلو سبيني ببينيين هده وإذ كففت وإذ وقت هبا كون عيش بني إسرائيل، شيب بن إسرائيل، بنكاح قبضي عنك يدل كذي عنك ما كي خبرين إيه كذيران، بنكاح قبضي سبحانه وتعالى نو وقت في الوقت جيب بنكاح علي جيتهم، أيضا إيه كذيران جيتهم بالبينات عزلتهم من آيات ك عذع مخلوقها عذينا إيه الرسول تريها حجس الريح الجوف، فقال الذين كفروا وحيذا كوي الكفراء ومنه بيع كملها إن هذا ما هداه ما هو حق مستميت الله السحر المبين، وإذا وصيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله وإذا وقت جبنا كنحني وعلي سبحانه وتعالى خصوصا لما إلى عيسو أو حيتو أنو في يوذي إلى الحواريين وحيله هم هو يسر عم بيرع وكله وحيذ لومنا الحمين قلب ينقرير على سبحانه وتعالى وفجى إذا وقت أو حيتة وفي يوذي إلى الحواريين أن آمنوا به حوارين تواضت ك خاصة وهاو تواضت ك صغر وما سناع وعم بضناع وحواري لوجين وعيمد ونعن درع العرب بهايانا ودرع نذيب بلنبهايانا ودرع مقايهايانا ودرع ودر ساك وحسا لي لكن هو درع خاص هو إن لكل نبي حواري ساك نوي درع خاص هو وصف عن أمر كيسا وقعك وخالي سؤهبي نريك الثلعة وحواري ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن درع خاص هو في الجنية أبراع لشطيني وهو البقر لنكتا لني وإذا وحيته واخذ وقت لما نكون عليه أو حيث أنو رح يولي إلى الحواريين هو خاص كقوةها أن آمن وصار صوفي جود وحنقلبه وقله أن رفضه أن وافقه أو كل همي أن آمن وفي عنجد رمائي وبرسول رسول كيد رمائي قارو حيثهن عملنا وضومني وشهد مرخات النقو نقولها عيسو بأننا أنا ومسلمون أنا نيكو إن إليه إذ قال الحواريون يا عصابنا مريم واذكر نبي الله الحمد والحسن ووضعك أشيك إذ وقته قال إذ هان الحواريون يا عصابنا مريم عيسي هنا مريماء هايو نبي الله الحمد صلى الله عليه وسلم سحابة القيبة تسوك الملكة صلى الله جعلين والله قوة سحابة كثيفة جارين أقصى برتوي ساس عم يدور الموج الجري لكن جارف قوةها قوي بيني يقوي نبكة بنائي يقوي شكل كدة هي هذا الله نقول نقول العصر في الوقت قالوا إذان على إذان الحواريون يا إيشابنا مريم إيشي أنا مريم أهايو هاي الصديق المأودا ربك ربك أن ينزل إنسودجيو عليه نادوش الندى ما إذا إن إنسودجيو ميز تعشين من السماء ميسرا لكي يتحولي نوع والبورشة قال وثني النبيل العسل إتق الله ورميديكي خاص هاي إلهي الغميئة أليكي إتق الله جاء بها بهاد حد لك وهلك حالك بن جار إنه تلان صلى الله عليه هاي وإله جمحانه وتعالى عمر سيسان وثلان صلى الله عليه وسلم قال وثني النبيل العسل إتق إلهي كعصر إن كنتم مؤمنين حدد إلهي ثمي سنتين أليكي ثمي كعصر هذا الكي جوجين قالوا بوحيد نريد وحن دونينا أننا منها ما إينا ذا إنا نحجر وحقا عن نوت واحد خرأي وحجائي وحجائي وحن ربنا مركز كومات يعني نحن شاشين كاس ميز كسارون وتضمئن قلوبنا لنرغبنا حتى مركز لها قلبك أنه حسره إدهكو وحسن بيلا إبراهيم هو إيلي إلهيو إتو الساد كيف تقي الموت قوى بنت الساد وحن قال أولم تقول قارث بلا ولا كليت ما إن قلب واسد وكره قلب ينضج إيمانك بطن ربه مركز وهي أقوى ما يصنع إن الله صارتو بإيمانك وبرفسه بذن يه وليش الخبر خل من قالوا منها ما إذا حجر وقطع النظر وحق رونا ما قلوبنا قلب جنابه إن ينضج إلا قلب جنابه النغرو نتحصله صور بروكي امري وكحس لون بني وهو كولوليه وكول بهاريه وكاشكيريه وكه هو بلح وقال يمنكم مره قبط ققرمي ونعلم وحن رمى وقال ونعلم ان هان اوغان ان قد صدقنا الى النور مشترك واحد نشرت المخروجه هنا قالنا سوا صدقت صدحات ان كن لله ما واحد وناكونا إننا قلنا ربنا وأسباب هذا عليها ما إذا إله أجلس كتب من شهيدنا فقوم الخاتم تعلو إن من خاتم القناة الله نبي الله عيسى إنا رنتي ساي وحص عبدين قالوا يسوعي المر مركي سف عن رنتي أقو عبديان أو أسباب معقورة شجان أي ولا سبحانه وتعالى بني قالوا يسوعي عيسى ابن مريم عيسى إنا مريم ابن مريمها اللهم الله يو rabbana raddiganaow aan dil soo daji arina du sanada maayidada tan ugu soo daji mana samay xaqqa samara ilaha noo keenu dhulka ilaha ka keen samara annagu u jeednaa ka soo degtow maayidada simirka guddu ka bad takoono lana way ahaan maayidada ciid hore وآياتا حرائتها على عمد منك حقا آياتك أنه ريوه السنة تردف الله أي نوسك الجنة وعلاونا مبقرنا إلهي أودا لك وارزقنا إلهي النير ذات وأنت خيره وعشانك أبسود إلهي رزقنا وقدم انكس إلهي النوع هانيس أنه يسودك وأنت خيره الراتقين كوحي ذاقو خير بالنبطاء إلهي سبحانه وتعالى ساو بريم على حيث ابن مريم أبتوني اللهم الله أيو Rabbanajah, ya rabbiinno, en vielä söödytä, ellei nähdossa näy, kuun ja aste, mäinen pukar, uudessa يقنت النص البضانس وآية من آية حجّة كثنت حال أي تيمية ورزقنا نيرجاب وإلهي رزق النصي معيلا لاشم وكبر في إله النص البضان تخير رزقه قالوا سويا الله وإلهي إني أنو منزلها معيذ وانسود الجن عليكم تشنم كسود الجن فمن روتها يكبر كفرها بعدو كتنسود جي كذب أو منكم ينكر إن كم يفرح قالوا إنتو علامات كو وين أرقى أو اللي هو السؤال وإن جحري الثمر الرسول صلى الله عليه وسلم مركئ السؤال هو ينوح حناء وكاف إنه يسمح له تعالى قد سألها قوم من قبله ما صبغ بها الكافرين مركلما أقبل خيالها صقله وعن ويه من هات كثيسي أشوا وكاسو سعة خيسو وحولقهم الغون حنوم نسأله الدين هو لا أقوله وكاسو هو مشف قال الله قال الله ألا وحية إني أنب منزيرها ما إذا سنسود جنيا عليكم دوشينا فمن روحي يكفر كفريا بعد ان تنسودي يكذب ومنكم إذنك انك ملا وضطي يتعطي إليه إذنك فإني أنه أعذبه أليوان عذابيا عذابا عذاب لو أعذبه أنا عذابا أحدا أحد من العالم عذاب أنا غري عد عالم ثانو عذابا عذابي وحأوس شيء كذب روحي كفريا انتو وحيا وينار ويد قال الله ويدكرح النبي عليه محمد في الوقت قال الله وقال له لي يا مريم أنت عديم ذياء قل تغيري للناس هذا كل يتخذوني يجعل يشر هو يدين كي يشر إلهي أنا هو يدين اللي بيده نجدك من دون الله إلهي سكرس إلهي سبحانه وتعالى إله وقصب كي ما جدك تملاص كل دت من أمر أيه الله سبحانه وتعالى قال وسوي النبي عليه سبحانك إلهي ونزنان باخ سنزيحان لك إلهي واد حسنت هي إلهي إن لجلو وداغو عباده هو إرا حاتي كاس كيو جيرم واد كندانته ربي ما يقولوا إيماء وا إي سوورتو ما وا إي بنان ما لي اني انا قرئنبه ما لي تلي بحقنا وحنا حق قرئننا ان دو إلهي ادهكته إلهي يوما بنانوا إن كنت حدان قلت هذا الكلام أو أنظرك قوي إلىه المجال الثاني هو إذا فقد علمته لاهي ولقتها تعلم ولقتها إلىه نفسي وح نفسه إذا كُجِرَ وراء علمه ومحفِن نفسك هذا الكلام عجيب كهول إلىه وح نفسه لكن هذا وح نفسه إذا كُجِرَ وح هذه نفسه إذا كُجِرَ إلىه وأنقموه على من الغيوب إلىه أذب خيف أبها طيب حتى ما وعيبه ابن ما وعيب صدق ما لكن هذان إربا إلىه ولقتها ما حد عين عدوى على من قلوبه وحنصي لكل جلاب أكته وحنوري كل جلاب أكته وحدني وجلا أنا ولي جسمك إن بديله أكته أنت قلت للناس تخدوني يجي وأمي إلى هين أن يهوي إلى ليها مكتلك ثمرتي من دون من دون الله, إلهي سقين دب الله إلى يسكت ضرب الله فلحنك صيامه إلى يساقط عليه كربانه لا يلا عيسى إلى يلا يا من تنايه يهوي أيه سبحان الله ياأو سيُفتح قالوا فين نقولها إيه سبحانك كتزيها لك إلهي ونزيها بقصرنا فيه ما يكون لي وحيبن النافه وحيسرت جره ماها واقعد دعي كرم ماها أنا فورة عنده ما ليس لدي حق وحأن الحق رايح إله النوى إله شرط إلهي وح إذا سرت معه رعيبا الناف إن كنت حضانه هيف حضيت له قلت حضانه ميته الكيل فقال علمت به يقول له محمد صلى الله عليه وسلم أعدنا نتوأخي يقول له عيسى هذا الكنيع أبدا تعلم ودكت ما في النفس وحى النفس إلى ولا على ما في النفس أليا النفس لوحة كوجة موب وحى صبطة وحى كوجة إنك أروب علم الغيوب باع ما قرتو إله ودتك ما قرتو اللهم كوميدين. إلا ما أمرتني به على مويه أني عبد الله وأن كويره، وهي أن كوير مفهوم الفطاي، وأن دكت الجرسيه، وأنا أوفى، أني الله، إلهي عبدا صرفا كويه ربي كي أنا جاي أوريد، وربكم إنك كيدا أوريد إن بالباري، إنكم الجوعي، أنت الليك لا عبد، وقنت، وحانها وقنت عليهم دظهر شهيدا حاضر يجوب جوب، مر خاتوان كاه واحد سمين ياس، واللي الجوعي، ما دمت فيه إنك عن تحج الجوعي النوراوي inta nooraad waxay samaynayeen oo ilaahay wogojdo baro mar khaatiwanka ma dunto fiin inta an ku dhajjirigoon dhaxda nooraa fala ma toofaytani markii ah oo i qadintii wafatkan fee hadda laga عيسى xisaab ma dhamaan oo ilaahay baqaaw haday tahay qiyaamadii ku ka waramay markii ilaahay dhishyey oo dhintay adoon ka tagay fala كنت وحاظه أنت أذو الرقيبك عبدما إلى شنيه إلى يوم مرتدك عضي أو يقده حاضي أبا عبدما إلى فلما توفيتني إلى يوم كنت وحاظه أنت أذو الرقيبك إلى شني عليهم دشر وأنت أذو على كل شيء الشهيد إلى شيء شيو البعل حاضر إلى شيء شيو البعل جوجوج من خاطر انت أذو هذا على تفكره. فإنهم بذاتك تستيري وها إنسان اليو إله أنك يقولك سيّهو إلي هذا العابتك فإنهم بذاتك هدهونا ديوهي وإن لهم هدهو الله فإنك عدوك أنت الأليز الحاكم وحاق كان غالبك وهدناء أنك فيوهي وحاق السميور لو أوحي ساحض هاو إلهي وموليك أبنقف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول او مثالي أو بقرة وكرسي أقل بجراح سناية ما في النبي له إيش كوا ساسمي أيه يروح له هذا سك عشده وين تقصير له هذا استغله النبي له إبراهيم السورة إبراهيم بنو متقدون استغنوا سدوا حول موسى أو كرا عمر أو كرا وسط الكشبة هو أطيب وأكيد رقمه كذب له كجتين وحرام سبده ندم على أمواله وندم على قلوبه yiga la noqdo kala ku shaqayn laa cid aan uun la taafin yadiye ilaiba dadka quluf soo saax ka dhigow iyo wada khaayr badan baa tan qalbiga isaga laga dhigaya ruuxa adag kana laga dhigaya وين تظتلوا ما تظنوا افتانا فين كان في العزيز الحكيم باشفلا سبب الى مغر قال الله الا ودي هذا كان يوم وماري كان ومارن كان ينفع الصادقين تذكرون فشيء وانفع يصدق القول وقياما ما لين كان يوم وامال تذكرون فشيء او قولك او رنتك الشيء او فئلك او ما ما ينفع جواك استبدلوا من تطيع ما أحبست أولين هذون كانوا وين فلكن ذب كون ما نقصوا يمان هذون كرم توايا فلكن ما نقصوا وين قال الله <سؤال> غلبه هذا كان يوم ومار ينفع السادتين <سؤال> السادتين توانفعي صدقهم رم تواي الله محي ليه وآخره جنات بيلي بهرو تجري من تحت سائلن هرب خارج دينك يا أبدا ولا تلقاشك رضي الله عن إلهي رأله بقنعه وارض عن إلهي رأله بقنعه ذلك كاس ألف وزر عظيم جن الجلي وإلهي كرر النبض والروح اللبناني ألف وزر عظيم لبنان ولبن وين, وين بحرك إله سبحانه وتعالى هو اللبناني سفارة له بعين غضر لله إلهي بقصة نادي ملك الصموات صموات ملك يد. إلهي بأشكال والارض لونك ملك إلهي بأشكال إلهي بعوار إلهي بامور إلهي بقصة ضرر وما فينا ان ينطق قلنا ربنا الله باملك وهو اله على كل شيء قدير اله سبحانه هو هو هو هو هو هو هو سورة. سورة و تعالى وحك و وصفه اكمل وهو هو داو خلقوا حينوا بلا بنه سوره ال انعام سوره درتهو سوره لما تكون و bagaarahan aakhirkeeda ee kamid tahay uu abdullahi xuseen uu jeeray ruuxeedaba inuu ogaado quraysh iyo waxa ay aheyn jaahiligi halka laga bilaabay halka laga gaarayo aqreew qala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi surada ilaahay goob ku bilaabay inuu ismaadiyena suradana kamid tahay alhamdulillahi الذي قال بحمد لي بحمدك حركت السماوات السماوات تاوريت والارض دورل تاوريت الظلمات مضيال لله ابوري ايها حمدي اسكاري والنور قال نور أبوري الله نور تاوريت الهي سبحانه وتعالى ان السما هي ذل كاوريت حدا منتي سميع وابور نور ابوري هاين كي ومندي وما لك نورج مؤمن كي نورئه قالت لله سبحانه وتعالى في عملت صالحا والنور قد جاء الدنيا خربو كيف رأوا إلهي سبحانه وتمكدي قال لقيمه علمه إلهي نوريه إيه عد إيهلك هو هو جاري إلهي مكديهيه سبحانه وتعالى ياريه وجعر إلهي وطولي الظلماتي والنور ثم الذين كفروا هنت إلهي المستمرة أوري أو نورك أوري أو نورك أوري ومكدي إيهلك أوري كذب ثم هنت كذب الذين كفروا أخوة قالوا لي بخطبهم بي بيعدلون عدل سميانه إلهي وحصل الله بيعدل إستمتكا دقيانا للإد وحلصين أياما قوي شركا هو إلهي قال لي خلقكم إذن أوري ضديو من دين بوئن كأوري شكاعة ثم قضى إلهي الموحكمة أجلاً من دوء أولا يسأل القرد مني وأجلنا مصمّن ويمك عاوالتها عنده أكي سوى تلاشكسة صاري كانوا يسأل القرد مني الرؤول بمد إلهي إنتو دونها دونك إنك ميت ميتون كله نفسا ذائقة في الموت وحكا سؤال دون كان جوغا <تصفيق> دخسي يسيه مرودي يسيه كوان ياربا ووضا دماري لا تقوى ووضا دماري كل يقال مدان لانا قد انا متكلا جفتوه رأي سوصا صاريوه رأي سوصا النورين وإله يبسس الوست هكذا هو الإله الذي كيوه خلاقكم إذن عباري من طين ينبو ينقابل هذا البنيان كثير أعطين حقاي كيو يضعو عراس بله ثم قلنا إلهي ما تريد أن أوريك روايتك عورك إلهي وحش القوم أجلًا مذعات كل ما صنع الرجل إلهي وأجل أجل كرنا مستمر ومرعوف حتى عند هو وقيامته فسوس نرى ثم أنتم يدينوا إلهي أنتم سدع يدين أوريك الجد أو سدع كشر أستميج تمترون وتشكاني سان إلهي قصد كشكاني سماه وتعال حق هذا كشكاني سبحانه وتعالى وهو إلهي الله وامكن معبودك لو في السماوات او في الارض إلى سمو الى يا عباده كل الله سبحانه وتعالى يا معبوده عباده ربك مخلوقه سمو يقوى ذلك الله سبحانه وتعالى هو سمو إلى غينا ما هو رك الى غينا واسكرا الى لا الى الله عز وجل سبحانه وتعالى مخلوقه سمو يقوى ذلك هو الى الله وامكن العاوله السماوات تواكد وفي الارض يقول الله لا تحضر الاله لا الوحى ودهو يعلموا الالهبو سركم واحد قرصان إسلام وجاهلكم يا واحد ودهن إسلام وقوره وصع لها ما سكت وانا واحد شقه إسلام رحو الله وكفر هذا الالهبو بيها الدفنية هي توتعية الله واتحدة كحورس كإرالي ما الدول الله كوبي كفر عنه كتذات وما تأتيهم من آياته وما تأتيهم وما تماده وريح yada si waqtigan noola min ayat kan ayad oo min ayat Rabbim إلا ay ta kamida ilaa haday آيات timaado kaanu waxay ahaayeen ana ayada mu'jizna ku xigeysadeen فقط inay way ka shijjeesanay asuuladu waxa ka yuu faqad kaddabu nabinayna xawda kuwan ku jiray way baynayna ilaa xaq la bayn Qur'an فسوف يأتيهم إمريا أنبه ما شيء وركي كانوا يهمهم بيسايا السيدنا فوقه يجعلون على بك أي كشكين جيناً ويكتش على بعض الضمبين ولا يعقاب بوله يكتش جيناً بحالنا لن يكون يأوهم جيباد إسباول من دونه عليه رحانه وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءه فسوف يأتيهم إمريا أنبه ما شيء وركي نبأ وحوين بارض هاي وركة عالية عم على الاله نعود بالله ووحوين مكان كان سهل وحي كيجسيفين ايي اركي دونان او وركيسي حقيقهن طو صار دونان بو, بو سبحانه وتعالى اليرب مينن هكا كم انت مينن اوغين كم انت اهلكنا ان هلاجن من قبل بيغورت او من قرن اممها امم ضعت ان هلاجن ومكانناهم ان امم كانيو سيناي dat kan la soo kabaynayo waxana idin imanay waxanay waxaan ma qeynay oo aan seenay waxana idin ku haystay hadduu ximri yahay hadduu xurug yahay hadduu xuray yahay dowal bayadu كم امتعان اهركنا واحد بضن؟ اهركنا هنا الهلقين من قبل ايكو هرتوط ومن قرن امدها امدها انه لقناهم انسنة سلعادة فلنك تحيي سوحان سنة ما لم نمكن لكم احنا اذنك انسنة وارسلنا وانتش رجل وامدها هراء السماعة وانتش رجل عليهم ذو الشوذة ميزالا حراءت المسكد وستو عتو صائس الدب الجوف الروب صائس خير بدن خير قوام كل ما الدو يبرو قد إيو تهشين كإيو الحوار هاي وح البروب لانتو الكل يرعدون ويحدظوك ويراني طرني كي وادي يراني هدي ربك وبس نفع ببطنك وأرسلنا السماء بندفع عليهم بشور وطرونتا وراء السماء مديرة الحركة من تررم بدن استوست وجعلنا وين أنا هاري وبيدي تجري من تعايس من تحت غاصار فارحنا وخا مركان سين نعمودا الىه يبكو عسيه الىه يبكو دغا ليم الىنا مبسبي فهركناه وانهلجني بدروبهم حساب ذنوبهم دروب تي عثمانيه صادقت بنقع رجلي وان اول من بعد يق قددوا مركان هرغني قرنا اخرهم امه عليه سبحانه قرون امه كارن ابو ري انتهى امنانا الى انه كان سو بي لو سا سو سو سو ما سبحانه وتعالى وقت ذات بغن با الى ايتيان كيتي ولو نزلنا حدان دجن عليك بشار كتابا كتابا دكو سو دجن لهين او فقرداتن حاشيه قورن فللسو قيطار في قفطان بيديم غعمهوده لا قال الذين كوي وحي كفروا غالوبين إن هذا ما هذا كلمه إلا سحر مبين وحن انينن غعمهه كو هينو وا حصن إلهاي ملائكته، فنفرح إلهاي هنولد دوني، لا يبنيه على نور، ولي واحد صوشك، دقها ووشك، حميني ما نبي ندوسه إنه، قولنا صيحه واني معروف كفرمون كر كرر إلهاي يدوس الدونين هنور، ما هنور يو، عندما كلا تهدينا <تصفيق> حب وقت لكن عليكم يلا ساطي، هذنها قصا، هو الخير كروحه وشك، شرك كرر، اين ده يا وشك، جارسي برم، هذا مر والبعض يستوي اللي خير عمر بهري تهدد لا يقعد فيه طالق قال نم وحب لنا ويا قال لنا هي وحب لنا ما قال لنا هي ولو نزلنا نبيا بحال بحال كده يرحمه كتاب كل شيء له حلا بقرن الله بقرن إلا إذا وهي لسيد الجنة يوحى رسوله يحيطنا يودت سو الله سبحانه وتعالى هو السميع الهانون المهانون يه وركوله وحبب ميريوس كارن دعوم وهادين وهادثمانين إلهم كتاب مسجد القرآن والله يقرأ القرآن يحاشي ولو نزلنا هدا سود الدين لهن عليك تشرك كتاب دي كتاب فقر ذات أو ورقات القرآن يحاشيو فلن سود بعيدين كعن طاعب قبطان لا قال الذين كفروا هو قالوا فعدين ان هذا كتاب عن يوحان قرآن ما إلا سحر مبين وقالوا حيدان لولا منزلة محل لوس الدين وعي عليه رسولك دش صمارة كل محل مرجل رسولك لو كين وعي سافج أوكر الدول أكتر ودا هي أنا يا حاجة يلاه كيم ورسول يلاه أنا مخاطكه أنا هو وقالوا حين لولا منزلة محل لوس عليه رسولك ملاك قدور رسولي ينحمر لو وصل للجن. قالوا أيه ولو نزلنا هدان سود الجن مراك مراك. لقد جاء الأمر أنت وارض مين؟ وقال الهلاك هذين مرايك سودك ترى مرايك الهلاك بلش ولا سودك سبحانه وتعالى. ثم كل يا و عندي جير سو سميهان كان فيي فعملنا لو سو ديروي تي ويلا كان جواب يا ثمرو تعال ولو جعلناه فصار فظن كديهي ملكان ملك لجعلناه جعلناه حن كديه رجل ملك يا و كان ملك ما نكا ما كديه هذا اللي لي قانون لو بقى كاينتين كرون لو نولانتين لو فهم كرين لم بان كيهن مارك دي ولا لوثنا عليه ما يلزم سوء هذا سوء حتى وعج حق وحكة هو حقه وعي سوء قلب ضمني وهذا واضح حد يسوي حقي عصبيره ايوه وخله في قلب بشيء او قد حدث لي انا سبحان وتعالى وفيها تمام مرض في الصوره الصدر لهين لها سداه سدان او قلقه هذه كذلك الى رؤيته لملائكه تدني استخ جوان بني اذن ما بسورت جات اي والله الله هو كملائكه قرب بدن بيني في صلح اي الكثير له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكتشكر لما اودي كر ايش حاجه تذكر ولو جعلناه عندنا رسول كدين ملكا لجعلناه رجلا من بنقدر له ولا لباسنا وان خال بلا حين او واشبهنا عليهم تجئك ما عليه من السماء بس واحد حقي الباطل في السماء كحقي وعدم الباطل كل حدا لما الباطل خد جنو مر والو وحي واصلنا لو غش شبه ولا قيس والله يتدلس نسياه وعلى وجه رسولك ما كره سيركنا يا سلاما والرسول وعلى وجه سيره سي برسولين رسول ومن قبل كاريه كاه الرسول فحقق وحقق كذا جي بالذين قوى السخر ووجه سيره الله صدق جي ما كانوا هنبي يستجدنا فوق وجهه في مرحب رسول ووجه إيجي جي سيره أيه كذا قوى قدم بيان سواه سبحانه وتعالى صار قلوا حاتر على سيروا في الأرض ده هي الصعب فانظروا فيري كيف هذا كان إياه عطاء المكذبي إلهي رسول في سيا كتاب كود بيني ماشي كود بيني عرفت صنقط فيري نقولك صعطا له لقى انت على كل قاضي مثاهم ثيره بري ثيره بري ثيره بري قلوا حاتر من يعيش كارع مع في السماوات مخلوق السماء بسرا والارض لولاك مخلوق خصو يعيش كارع هو الجواب وقلوا حاتر لله جواب الله وظهوره حاتر إلهي بس كارع ياعبور والضوما يوليهين ويعابدان ومأموره الله سبحانه وتعالى كي يريك وين قتل إلهي هو قريب وكوه يجري على نفسه الرحمة إلهي سوى عبر كوه يسجل حدنا يسجل كوه يجري عنه من حريك سوى من كتب الى ابو واجبه وقال على نفتي نفتي ستدوشي اذا احرح مثلا الحريق لا يجمع عنكم ضديه وإذن كل مني الى يوم القيامة في يوم القيامة ما لن تقيامه لا ريب شك مالي فيه ما لنك شك الذين أقوي خسروا أنفسهم نفط الله خساري فهم يو يوم يوالي من مرة ماين يوم كجر يوم مرة ماين أبو علي ثم أنا وتعلقوا نفط الله خساري الله يفرغ التلاقي الجنة دي الجريدي وهاوين كي خيرات كي النورشي أن لقيت جواني اللقدي من اللبكون الأوامر هو نفطه ويني مرة ماين يوم وراه الله ما سكنه وح حصله درجة الليل يا la xoodad ku soo gaano habeen fuuq galo oo maalintu ugu galo ilaahi ba istaan day wa macluuq oo yuqra marku habeen yimaado oo waxeen ka daxsanbay may marku maalintu yimaado waxba aan ka daxsanbay jirin may marka wa macluuq ka odan ilaahi iskala u soo magay ma macluuq saakana xasilo oo uu ugu galo filayn ku ku ku قولوا حاسن هذا أغير الله إله غير سميع أتخذ كي رنج وليا ود ولي ما لا غير سميع سبحانه وتعالى ولي كله جناية ناصر كله جناية رب كله جناية معود كله جناية فادل السماوات أليه السماوات أورا وبلاوي والأرض نقولها أليها أورا غير سميع ولي كلك وهو إلهي يطعم استغما مخلوق صقودي ولا يرحم استغما مخلوقي القرآن جل يعبد الله رحم قاسوي وكائن من دابة في السماوات وكايم من دابت تحمل الله تحمل فزدها الله يرزقها وحوح قاسادر وحي الباجر المخلوق وحوح يا وحا وحسي هذا نوع الكنو لي نمت إله وقلتها لقال يا إذاب الله سبحانه وتعالى وهو إلهي يطعم وفوذ ينبلغ ولا يطعم السرع الوحي يسمره قلوا حسن هذا إني أنا قلت وحالي أمري أنا كون أنا نغضب أولا من روح قلوا ريو أسلام الله وإن شاء الله روح إله وقان سماء وقلوا ولا تقولنا نسأله إفراط كويله أمره إخراج ولا تقولنا أن نقن بله من المشركين كويله مشترك القسمين كويله مخلوق قيس خاص فيها كمن نقن كل واحد هذا إن أنا أخاف وأن عبسا إن عصيت ربي ربي عدن عذاب يوم, يوم ما من عذاب كما كعبسا عذاب كاسع عليم من وين من روحه يصرف لللي يجي عن العذاب كروحه اللي جدوه يومئذ ما عندك قيامه فقط رحمه إلى وأنه حي كوة عذابك اللي قد وجلها هنا قد قال سبحانه وتعالى مالين كاسب اقول ليه يا اصدابتي عذابك اللي وقل لي عذاب شو هل كانت ضد القصة وبحثان ايوه حاضر ليه النار فيه حاضر ليه سوى من ادبره وتولى ايه رب سبحانه وتعالى وقال لي حنه ايوه وقال ليه قسم هو أخب سبحانه وتعالى هين من رفي يُصرف عنه عذاب كاللي خيو اللي يوم ويوم إذن فقط الحكيمة هو إلهي فرح وغن حارس وذلك كان عذاب كاللي في الفوزر المذير وإن على عذاب كاللي جد ويوم عذاب كاللقار مريون القريب وإن الله إلهي توقف وطاط بضرن رفع توقف جهر فلاكاشف اللي هو واحد بكالتال إلا هو مستقموه يا حنونك قال الله ملكس أدافكتو تخضر كسته اوتك تو كاقان كاقان كاقان الى كاقان هو ووتل قرئات حنكه كا قاني حق قد مهيده وكتربي اهغه ووتك هل وقر حينه لاغا بدرو وهي دني هلوساي جرمان يا ميره كرتك وتعالى كان قادو يو ادرد دو وتعالى ارشدني اني الله هو ويا مسكا حد الىيه قوه تابته او قصير فهو على كل شيء قدير ادعو الىه غس الخير ككل حين كرم الملك او شيء كرو ادعو الىه الى قصير حار قصير عار قصير خير قصير علم قصير جار وحكا دي كرم هذا ذكر الصوت تاعك خداني يخلي وهو اله القاهر فوق ابي وهو اي هو ilaahay alqahinu ka awad badan way oo ka awad badan foqo cibaad ja dowisa do sharo waxa ka dowisa qaharo waxa hanu ilaahay ku keenaya lagama qadi karo faq subhanahu wa ta'ala ku keenaya وح lagama qadi karo maxay ku dhacday ilaahay ba qahiro dadka wax ayna ka kan qad durkaano sawal ba caadnaad لله سبحانه وتعالى كنه وسبح ين وحي لا دون وهو يا القاهر وكان قاهره قدره او اوده كاوت بدن فوق عباده وهو الحكيم الخبير يا صافي هذنا الى سبحانه وتعالى ره والبا حتى قوع عسي ادكم تقوم بك الى اليوم اسك دنيا اليو. ما هي هو حكيم رب سبحانه وتعالى وخبير سبحانه وتعالى خبرت بالله اله قل حكيم اي شيء اشي الاجابه اكبر وي شهاده المخات قل وتقول جوابها على الله حمد المخات وين الله سبحانه وتعالى تفضل وين الله سبحانه وتعالى فوا هي وين الله سبحانه وتعالى اي شيء أكبر الشهاده قل حق الله شهيد الهي جا وين المخات نو وين شهيد اني يدينك دخيان الى هم خاتينو انا رسول حقا بدا وما خاطئ هو مركه عيدك لي وان بان لك هذا القرآن و قرانك كان لي و حيود ليوندركم و وخا دك انه عاشيو و اسين كدنباي كان ايغو وحيلي ليوندركم ثانيين سوفنا سيغوديق القران بلا قحو والقران كان جاريب فصده كارينييا فكاسته القران كان جاريب او مسنوهس نادكا اينو غوديقا لرااب قودا كان جاريفيو او شيغا او سبحانه وتعالى رسولك أستوى بقارئ أرميسانا رسولك أشتري في بوتك في جواء وغرانك أخرى بقارت اليوم قال إنكم إنكم لا تشهدون موحد مخاتكتين أننا مع الله إلهي من عيسى آرهة إلهية من أيهين أخرى أوكرى قل وحات لا أشهد هذا السلام خاتكتين أنا من خاتك من غيرتي إن وجرون قل وحاتا هو إله. إله واحد معقود هو متكليهو. وحك الله ولا مكوا وح جناه وبعض الهو إنما هو معقود لا هو واحد من كله وإنني أنورا بريون بريبا كهف ما تشبه كون إله واحد ولا جناه سام ال الذين قوة أعطيناهم الكتاب أنزله هو يهودها هي النصارى يعرفونه رسول خيرنا يعني كما يعرفون السوء كرما يعلمونهم عرش الله سيد يرشد ويتأنى بي ويتأنى صلى الله عليه وسلم الذين خسروا فضلهم قوة نصر الله خساري فهم بيولئيون أمرهم ين يسيد يرشد ويتأنى هذا ما هي يا يهبان؟ قد دريت سبحانه وتعالى. يا يهبان لدن من ومن أضلمن؟ يا كذل بال من مجروح و كذل من من على الله كذين إلهي بين فأورثوه إلهي جويناس وأنا وصر بينك الشاه يا كاذل بال أو كذاب بأيات أنا آيده سبني وأح كذل بال مجروح عايات إلهي بيني فإلهي كذبنا ورد إن شني لا يفلح الظالمون جارهم اللي بينثول وذكرفس نبيه محمد يوم ما لنت نحشرهم جميعا ضد قدرنا صورنا لك اولا معنى السكان ثم نقول ان قوباحنا للذي للذين كوني كو الهي الشكل هذا بسميه ومخلوقه اي اله واحد أين شركاؤكم او قولي شركاء الذين نهوا كوني الهي هذا ودا سيته اي اله الشكل كما من الذين قواص القدما أن قوا الشيء ان اله واحد لا ليه كوا تيغان جيرتين ان اله ثم لم تكن ما نقول فتنهم هذا القول Fitna tuomomum, shäkäshawaj. Fitna tuomum, rudderku, enta vuotaa seri, summa lamsa kun mannofonin. Fitna tuomum, haralke, eikoua, lemm, illa ankarun, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, eikoua, سوف يقول الله سبحانه. ثم لم تكن فتنة ثم هذا القادم من نقن إلا أن قالوا يا دهان بوئيين والله بنكو دارنا ربنا ربك أنه ما كنا معنا المشركين انظر بني نبي الله محمد ويحروح مسلم كهو كيف سيدي كذب وحالاهم سمتده بني شارك مشركين بني إله ربك سمكي سبعنا دار بمارن مشركين معنا وظل وحارل ومعهم جاء حقوة ما كانوا وحيسرون وقوة أمر بانت أولانا يينو إلهي بحلاليه مالك اوي وايين ويقرن طي ومنهم كحاكم ذها من مدبا كميدها يستمع إليك كدقي سنة وجعلنا سوى كدقي سنة دانا قلب او قلم هاي دينتي اي حقي اي كتابك اي هذا القلب يسا قلم هاي وضافي وقرمري ومنهم كحاكم ذها من مدبا كميدها يستمع إليك فهو دقائق ثانية و جعلناه حنيل حراب و روضهم فهو دقائق ثانية قلب و دوشيسه لكنك انضبعوا البنيل ان يفطوه و ألا يفطوه سينا القرآن كوفهانه قلب إلهي كالضبار إلهي قلب إلهي قلب إلهي و الدوار سبحانه و تعاطم فهل كافة دور و وشحي دقائق أن يفكروا ألا يفكروا سينا من قلبي والضبور وثيران وغيرا وقرأة وقرأة فهي الله وقرأة جائرين من هايه هي هذا الكادس ويجروا قد يأت كان كل آياتهم آيات كلية لا يؤمنوا بها الرؤمن ما هي آيات من ارجلها على زيار كان لقوا يعملوا ألا يسمعوا من هايه قلبوا الله يمنك كالضبور لقوا الله يمنك كالجر خير حتى إذا جاءوكم الكوية مالذان يجاجلون كوية كوي كفرية ويقولون الذين كفروا كوية كفرية وحيتها إن هذا ما وحق الشيء إلا أصلافهم الأولين بقوله ربنا صديمه قرآن كواخرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم بإدهان وضبطه ربنا وهم ينهون عن رسول كضبك ويكفلين أيضا هؤلاء أولا من السحرية وينهون عن يولا ويكفلين أيضا ينهجس الرسول لا بصعي سكوطرين ضبك ويكفلين أيضا يجري ويكفل ويل ما مريئ يكون مهلاقيا الا ان وما يشرون الا كسل من رذول لكن مو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي دين يم بالي ددك ددد بدن سفر كان الى خير كان وغلن هلكه هسغي وادب نو عاشو ساسو ساسه وي كسيريانا وكاس بلايه كوغو شويانا ساقي كان دغياانو مين فيي دشوا دشوا السماء عيد الدنيا عيد مسجد وهم اليوم ينهون عن رسول الحق تذكروا كتب عن الذين كرروا عن حق رسولنا ويكفر بعدي يجوا وين يلقون إلا الله روح السائر يوصوا وحشيا وما يشعرون روح خير الدار اللي معلم كريه وليكره كويس تاج إلهي خير الدار ما شو الدنيا هالجراح وخيرها الخس ولو خاره حضارك لايد وخذ وقت وقف سول للدود استاجي على نار النار تمثل فقالوا عبدهم يا ليتنا إن شاء الله يتفضلنا نرد ما أردوا في نوره ولا نخدير مبدئينين بأعيات ربي نهرب عن أعياته ونكون من الله رأيس أمر عظيم أحلموا بالاركان نرد ما انتو هل هل من في نوره أعيات بيني وبين فرصة بمنطقتكم أنتم نولي وهل ساو هل كمركلة سوا حتى ميتوا ولو ترى هذا أدركه وقصوه على النار مثلا نار على دول عنده وضفه أركاب فقالوا وحيدا يا ليسنا إن شاء الله يصدقنا يا قولانا يجلوه جلنجا نريد مانا لعليم الدنيا مانا لعليم ولا نكذب مانا ببنينين بآيات ربنا ونقونا ونقونا ونقونا هلمان مؤمنين مؤمنينتا كمان نقونا هلمان العليم إلهي من قبل خواه قريب وحي هريه قريجين حق إيهو قرايا أي قريجين بمانطق أم قطعي الحق باستطبه أي أكان أم قضيب وهي أي قريجين أي أم قضيب قال سبحانه وتعالى قال له ولو هدي إلي عين لها لا عادوا ويمقن لها لمانهم معانه إلا لحين جريو وفرس إله يحبيه سبحانه وتركوا النار قال الله تلصي يأدونك الله قال أخرى لك النار بدوش لك إنه ضفق أرقك يأدونك اللي بس لها وشي ايستوين جرينك في مامتا ام بهالكي قاسي و دي حاج لا سؤالي سبحانه و البرحة خيرك انا دوني ماذا ؟ روح انا دوني ماذا ؟ و اكس انيساك و اكس انيساك و ار باطر ديزاك و مغل و اكساك جعنتها و قطاعك رغوا يا ابن انه حق سعود اله اني سبحانه و سعالة واهو البلغة دونك لا عدو ويكون نقول لهين، لمن وعن هو اللي جل وين هم يقول لك ما وقالوا فايدة، قال هي ما هي النورش معها إلا حياة في الدنيا، نورشنا لا أذن كموج، نورشنا أذن كموج نور الكلام الجيل، ومان نحن بنقولهين حطان دم مني فول الصبح هني، ولو تراب قال هذا أركيه، إذ وقته وقف على هذا يريح في السلين، إله إلا ذكره، هرت إليه مركيز سويت رجال له في جبله. ما منكم من حاجة إلا سلكلوه رب ليس بينه هو البنين ولا ترجمة قال الله سبحانه ولا غايدين مردح قال لي إلهي إلا إليك هل ترجماني هاي هو البحار الدخوذصي ولما من خاف مقام الربي جنة صان محاق الله إلهي يريم فهلك كعب صلى ومن خاف مقام الربي إلهي يرجع كعب وانا الله عليه وسلم فإن الجنة حظصي إلهي يرتدي سوى او بغيا قوا او كبر في عدنا ان جراب كي ساعه وعدنا ان قيشنا يا ترى هي جاجره هي حبا او محبه عبد الروح هلكر كفكر او لقى وجه كي حب الموت الهوى ولو ترى ضرك هي وقتك او على ربي الهي لا دل اشتاجي قال له هو يجوا الهي يرتاغ علي هذا بالحق نارقم جندا ونحن نرسل حق ما ونحن نرسل حق ما ونحن نرسل حق ما بلد نعم وربنا ضربه ولي وقدرنا ربنا ونحن نرسل حق ونحن نجد انه هو حق قالوا لو في المنطح إن أصدر هذا الحقي هو حق وحوين يمتنم هاي فاذو قوله أهدا ما هو حق إلا ساعه واشتراه وبدوه حقه بحقه, بحقه تلما ايش حق الوقت قاعدين احتريه ما هو وادون النشه حق الله قاعد احتريه قال بلا قال اليف صدقوا العدا بما كنتم تكفرون الا كنتم ضني كفرنجات كفرين, كفرين. صافت قد خسروا وهي خسرين الذين كذبوا بالقائل له ما ظنوا الخاسرين خسرين الذين كوي كذبوا به القائل له الهي لا إله كره كيسا حتى اذا جاءت مسعف يوم المدهوتما فجاه في كل شيء لون فلا قياموا وحيواني سيكيري تاو فصول كنا نعدي صلى الله عليه وسلم كيف ابو ايمان ايتو كون راشين نوناي او غعنتي انتو غلي ولي افكن جالسين انتي في الجيران غعنتي هي افكا اي قيامه العيد هل كانت غعنتي في راشين كوتو سو كل تريس كبونيا حتى اذا جاءت الساعه جمع رسول كان هو شيء انتكارت ورميز ليار مرور بقولنه قوض اذا هو خير فضح الجروه الى يا ساحي يوز مالشا حنصصوكا وقلت من قيامة قيرت هو قيامة الكوبين روحي انت قيامة شويد على حتى الى جاء المساعة بغسة قالوا حيبهن يا حسرسانة قو ماذا ماذا يجهار على ما فرنا حكا قوونا على ما فرنا وهي انضيعنا فيها دونك دا حيسو حنصو ضيعنا وطاعا الى منتوه وحنوطر الله janna da fuqel ilaahay ugu dhoween taalimdaay naga la qoon laaba soo dayacan ka soo tagmay fasayday ya hasara la may ya hasara sana انك قواما على ما فرز ما وهي انضيعنا فيها ازميري بحيات كان يقواما على ما دي واسه وقتك هذا اوانك فحضوري وهم ايوه وقاللي يرمكي ساويه اياه يحملون اوه حنباتيه وذارهم ذنوب تولي على ظهورهم دار كواتهم معاشره وقلو دار كوات بنتي حمتي زنادي توقبي ويحي مستميات دون كانوا حماية في المبهار كوصارو رايك بطر وهم يحملون مالك ساوروئيان يحملون و يحملون و يحملون و ازدارهم دنوب تودل على ظهورهم كوة على براري والي صعبوا و هم يجدون و يحملون و يحملون و يحملون و يحملون النار نرطوا يفقوا الصلايا إلا ما ذكرنا و بندلة كانوا يبدو ذكران و ما الحياة الدنيا و عليه سلطان و الدرية كنرش كان سماها إلا اللعب والله والمويد ولا هالدون كان الكهد أدنون كم بني يوسف شيداني أن نفدين كل شيء واحد قيمة هم مانة اللى أنا كيف عيسى كه كل الجيوش فسأل ليه ومن الحياة الدنيا إلى الله ونولعه وعياريا مشكور وح كلام ولد دارو الآخرة دار خير أو خير بلن للذين أقوى يتبنونه كعصنة ده خير بلن خير بقانمر حارون مر جالجم مر عور مر عفن مر وحر مر خير بلدهن تكون أفلا تعقلوا من عقلها هددن مالهم يحن حقيمه ان دورته اخرى او دورته تصل الى حق مين قد على وابنه نبي قال استشنيت الله ورسل إن وشاني لا يحزرك انكم البني قال الذين يقولون نهي قال كي يقولون إليه وحيليهم او اريد كوليهم و الى كل اسلام كين ان تمر بيت وابنه من اهل ها امرنا وعلى أولونا إنه شاني لأي حذنك ملك لنجي الذين يقولون إليهن هذلك إليهن فإنهم اليوم فإنه لأي يخذبونك عليكم وبينيهن ويقانا أساتق لأمين بكوا يقانا ولكن الظالمين الكعرض بأيات الى الهي بيهن حذنك سبينا أيات عليه وسلم مع عيارة سبينا ويقانا وحالي زيديان هذه زيادة وآيات الى ولقد وقال بحيان رسولون ومن قبل كأيها كاهو الرسل فصبروا أصبح صلى الله عليه وسلم أي الله ليس صبر ويصبران أنبياني فصبروا ويصبران على ما فيه وحي اللي بدهني حتى أبطاه من الصرون سبحانه وسلم وعزي يوليد الله عليه أم يذكر هو اللوجاء علينا والمجكاري والى سمعنا والتعال ولا ولا قط والله قد كتبوا لبين الرسول من قبل كأي فرطة فصوروا على ما بين في لبيني يوحى لعبد بيني أي قصة فران ووידו الرسول على ولا دبى حتى حتى أقصهم إلا هي الخنجر من بي ربي ولا من ذل وحده لمتجو لكلماته كلمات لا رسولة مهي لي ولذين آمنوا إنا لن نصر رسولا يولي وحا حلل كواح بدلي كرمارك ورقة جائك وحا كيبي منا من وهي المرسلين رسولة ورقة هذه هي النبو وديها كيبي واحد بلن كابيل الله سبحانه وتعالى قد لا يمكن ضدك كوري ولا وإن كان والعنام نصورك العنام وإن كان هادوها كبورا مدني عليك دوشار إعراضهم يبقي أيداتك كاجي الثانية كرمية فإن استطعت حدد أودو أن تستطيع إن طلبتو نفقا جدد إن طلبتو وبقشرة في الأرض دولك تحي يسوي مركعات تدولك تشوح الله تماظ أو صلوان سلان إن تفارس هداد في الصماء الصماء بحيرة أولو كورتو وفتاتهم بآية قالوك أنت آيات عجزاءها ويدد فبورة عندي فأك وحامتهم جد الله سبحانه وتعالى سبحانه waxaad la iman kartaa oo ku sa ilaahay subxanahu wa kuu keenay malawna taas uray fuuqarta aqoona waraxan soo taqaaday kugu tilmaayay salaaddu waa makiyoo salaad salaad baan ilaam buu wadiboon jiray waxa sidadan ku aranay ma guddooreen خير خير عليه إله هو فجوا صاحب ليه هو رمي أو الدجينا يا وحنا فرعها بخير جوري طب المريج والجوري حجري مضح المشار المريج حجري عليه كله قام ما ما تصلح وعده شو هو الدجينا لكن أدي حلا وش دام إنما يأكل بذي ومن الخنام عدده لا تكروا خير كف وجد فعلى خلاص حرة خب تدوي دوحة كستيرسي أو كوني أو عنان تهرم كوش وإن كان حدوا هالك خبر من وين عليك هذا الشعر تعرضهم ضد وين فين استدعى تعداد أن تبقى نفقا إن الجلد ثلاثة فيلا في بدون كده يسوع قد شاء فو سلما في السماء السماء تحير أب كورتو وفاتيهم أدنى قرط مع بعضهم كبيني بعياط عياط أب كورتو مجان مجزو وين ولو شاء الله إلهي عطضهم رجعهم دكتور كل من لها على أن تلحقه فوراً دكتور ده من ممن يقدر عطضهم إلهي متدون نار تجالعوا نار تن مركز ده بيقولي ده بهارم ثلاث نار ولو شاء الله رجعهم على أن دكتور ده من ممن يقدر من الله فلطقونا من الجالين وقال يا جيل انت كان روح جيل كبد وحي النف من بدن او منار طهين مركي جيلان نقن سبحانه وتعالى والله اعلم